عثمان ه تغريد البلابل و انشودي وقتي و امالي <تصفيق> للي جنبي و اللي شايف ما جرالي اشتكي له يبتدي you <laughs> You're e best.